بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما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 دونه من ولي ولا شفيع أ تتذكرون يدبر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد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 ثم سويه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار ولفده قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقون ربهم كافرون قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكلا بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو تري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رؤوسهم إِذِ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لأملا جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقوم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 أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب أدني دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ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 أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟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 يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما